لله اعلم بما لبث ولله اعلم بما لبث له غيب السماوات والارض له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي لا يشرك في حكمه أحدا ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه